لا الحمد بما خلقتنا ولا وهديتنا وعلمتنا قلوبنا ولا علينا لك الحمد ولا ولك الحمد قلوبنا ولك الحمد ولا والمال ولا قلوبنا عدونا قلوبنا ولا وأمرت أمننا وجمحت فرقتنا وأحزنت معافاتنا وعن كل ما تألات ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا بقديم او حديث with me no one or the او عارم او حل او حل او حل او او او او او او الحمد حتى او ولك الحمد او او او او او Siedzieliśmy się w tym momencie, and I do more. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا أنت وَلَيَجَزَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ وما أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا هُمْ بِفَاعِلِينَ أغلنا كَانَ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ انت المقدم وانت الَّذِينَ انت عَلَيْهِ لا إله إلا أني ولا حول ولا قوة إلا بالله عظامنا أنت أحق من بكر وأحق من حبيب وأوثر من بكبير وأرأح من ملح وأجول من سعيد وأوثر من أعطى أنت الملك لا شريك من والسرب لا نزلح. كل شيء لن تطاع إلا بأيديك ولم تعطى إلا بأيديك تطاعك تشرب وتعطى تتوصل أقرب شبيل وأبنى حبيل إذ تدعون النفوط وأصلت بالنواقين وكتمت الآثار ونفقت الآجال لك علامية الخلال ما حمل والحرام ما حرام ما شاه والأمر ما قضي الخلق خلق والحباب عبيد وأبطى الله الرؤوس الرحيم اللهم اهدنا فينا البدين وعاتنا فينا العوصين وتولنا فينا انت والليل ودارك لنا في ما أعطيه وقنا وقرق عنا برحمة فشرنا قضيه إنك من هو علينا ولا يعذ من عادين فتبارك ربنا وتعالى اللهم لا عنا ولا بصرنا وقواتنا ابدا لا ابقى لنا يجعل مولانا الله ويجعلنا ولا من ظلمنا ونصرنا اعلى لمن اذانا ولا تجعل مصيبه ما في ديننا ولا تجعل الدنيا أثراً لنا ولا مدرضاً لنا ولا إلى النار مصيرنا ولا مجال الجنة لياد ولا تسلط علينا بدم ولا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا بقوته ولا منا الا فرغبته ولا كربا الا مثبته ولا دينا الا قضيتا ولا مريضا الا شفيته ولا بيتا الا رحمته ولا داعي إلا ولا مبتلا إلا عاتيته ولا مجابدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدو للدين إلا قدرته ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة لأنك لضولنا فيما طلاح إلا أعمتنا على رضا بها ولا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجدات رحمتك واولا الى مغفرتك والغنيمه من كل خير معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وادعني الحياة زيادة لنا في كل طيب وادعني الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نترك في علاق فيراق وطرق المتراق وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتكون علينا وإذا أردت فكرة من قوم تقدرنا إليك اللهم انا نفوت حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم أعلم كل تقواها وذكنا أنت خير من ذكاها أنت ولينا ونغلاها. اللهم النحينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا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 فيما ربيع قلوبنا ونور سنورنا وجلال احزاننا لدى نادى قبولنا اللهم اجعل القرآن لقلوبنا بها المال مخلطا اللهم ألبتنا بذل جلل وأشتنا بذل علينا النعم وجعلنا عند الجزائل والسائدين وعند وعند لا تجعلنا ممن السهوات والشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من الواجبين يا اللهم من في وجه على الوجه الذي الله حجة ولا تجعل حجه علينا يا رب العالمين اللهم في الأمور. اللهم واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم وفقنا الى الذين ماذهم يدعين وهدي المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين يا من الاظهر اليمين وتكل القديم يا من لا يؤاخذ بالجله ولا يا حسن التجاوب يا واسع المنصرة يا باسع اليدين بالرحمة يا طاحبة كل نجوى ويا منتبا كل شكوى يا عظيم المن يا كريم يا منتبع النعم قبل التشاطنا يا ربنا وسيدنا ومع يدينا فسأل الله الله شو خلقنا بلادنا الى ومالك رجوانا من اللهم حرم وجودنا على النار اللهم حرم وجودنا على الوجه الحاضرين على النار الله أجل اللهم اجلنا من النار اللهم قضى وانت ساكن الجنه بمساكن الله تحيي الدارين دارنا اللهم اجعل دارنا دار السلام اللهم انا نسالك في دوت الأعمى ولا تضرب من قول اللهم إلا تأخون احب العفو وفاق عنا اللهم إلا تأخون احب اللهم كريم اللهم انا خلق من خلقك ولا تنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتجاه نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلنا سَمَا وَلِلَّهَا وَهَوَى وَلَا وَاسِرَهَا وَعَلَى لِيَتَمَازِرَهَا يَا لَوْ نَحْتَجُ لَشَيْءٌ nasza droga nie ma, Allah im nas zamiata, يا حمد لله والله الذي اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم والعمل السعارة ربنا من أزواجنا ودخينا لنا قرص أحيب إماما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا ونبي رحبانيا ولنبيك كبير رسالة وماتوا على ذلك اللهم نوفر لهم وعافهم واعف عنهم واكرم وجلهم ولا السعي بقلمهم والفر من دماء والخوف والجرم ونقهم من الذنوب والخطايا اذن المستبقون من الجلد اللهم على قبور اللهم أنزل على قدوره من البياء والنوم والجدحة والسرور اللهم جاجني بالإحجاج إحسانا وبالإحسانة عفو حتى يكون في بطول للحادم المئنين وعند قيام الأشهاد آرين وبجودك وربوان شوافك يا ربي كتابك برحمتك سهلين في فلك اللهم لإنهم لا يستطيعون زياده في ولا نقصر من الصيحة اللهم ارحمنا برحمتك إذا قرنا إلى ما إليه اللهم آلت رحيتنا في حياتي. وآلنا العرب يا إنا من لا يا إني لا من دعانا قام لنا ربنا وقام له إيمانا واحتفانا من دعانا مما قام لنا من في ايمان اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها حول واننا نسالك الجميل والرحمه والله والرحمة من النراب اللهم ما قتلت في هذه البيضة الشريفة المباركة من خير وعافية وضحة وسلامة وتعافية فاجعلنا من مغلطر الحظ والمصير وما أنزلت فيها للزوء وبلاء وشب وداء تخذك عنه وعن يا رمضان مرات عديده وشهرات مديده اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك واجعلنا لنا الى جناتك واعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا ارحم الرحيم اللهم اجعلنا من شقائك من النار اللهم اجعلنا من عبادك من الله عبادك اللهم اجعلنا من منا اللهم اجعلنا من عبادك منا اللهم اجعلنا من اللهم من وكاشف منا اللهم دعوة من الدنيا لا اللهم ان في حادث عادله الى رحماتك وانزل عليهم رحماتك. اللهم لا اله الا اله الله لا اله الا اللهم إننا من صاغون صدورنا وعراصنا من وديع صدورنا ومساتنا اللهم إننا من ذوي لهم اللهم إننا من ذوي لهم اللهم إننا عيوننا اللهم اننا نرجوك فاذلنا لاعلمنا بعوده الولي وارجعنا سالمين عائدا مغرما يا ارحم الراحمين الله اللهم لا في <تصفيق> غيرك اللهم لا نلقى شيئا اوجعنا وادنئ منك الامر في بلادنا اللهم من ارانا ياشهد من بعدي أن يأجوج من بعدي أن يأجوج من بعدي أن يأجوج من واجعل اعماله الصالحه في رضاك وهيئ له التي تدله على الخير عليه واصرف عنه بطانه يا شعر النبي <تصفيق> صلى الله الباطل من حكي من اللهم اهرنا كل الله اللهم ادعو لنا للامه امرا رشيدا يهدفين اهل طاعتك ويذلفين اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهاجين عن المنكر على, على بصيره وحكمه ومنهج اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم عليك من إلا أنت لا إله المسلمين المقدرات إلى الله عليك اللهم عليك من الهدى صلعنا بلادنا وبلاد المسلمين المصدرات والمصدرات اللهم عليك بمفقديكا وقامعيكا وفجاريكا اللهم عليك بمروجيكا وبائعيكا ومن أعان على انتشارها اللهم إن يمكر ومن ومنفر عنهم كبيرا في, في الدنيا والآخرة اللهم ادعو شانهم في اتخاذ وامراهم في مضار اللهم انزل عليهم باسك ورجلك اله الحق اللهم ارنا من يوم الاثم ضار وادعوهم عبره لامثالهم من, من المسلمين والمسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان إليك نشكر بعث قوتنا وقلة حينتنا وهوامنا على الله لا أرحمنا حبيب أنت وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد أو إلى من واذا غضب علينا فلا نجاهد والله ان عافيتك هي اوتع لنا نعوذ بنور يدك الذي وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل علينا غضب او ان ينزل بنا لك ولا حول ولا قوه اللهم امن من الاذى من في <تصفيق> كل مكان اللهم من في كل مكان اللهم اجعل على عذيبك على والعالمين اللهم ربنا على الججال تجلى سلام وتقدست أسلام اللهم لا يمز ينبض أن يوح ولا يبزني جنب سبحانك وبحمدك اللهم أعز المسجد الاقصى الى لحاج المسلمين اللهم أعز المسجد الاقصى لا لحاج المسلمين ارْغَبْ لَنَا خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَقِنَا شَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ وَقِهِمْ مِنَ الْأَقْوَالِ الْخَرَمِ وَالْفَنَاءِ اللَّهُمَّ مَنْزِلَ عليهم. اللهم اجعلني من أهل منشوفة شملهم ومن ذي ومن بينهم وبين اللهم فإننا نجعل كثيرين مني وأنا من شغيرهم. اللهم اجعلني من, من ببدا. ولا من اللهم وصنة نبيك انت وانت وانت اللهم يا سواك يا سواك يا سواك انت سواك الله سواك يا سواك يا سواك يا سواك يا سواك يا سواك يا سواك يا سواك يا سواك وأنت عياذنا فبك نعود يا من دلت لأمرك عبود ودادرة الله قلنا إلا نعودك من لا يقشح ومن دعاء لا يقنح ومن وصف لا تسبح ومن علم لا اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسالك المدى والسقى والعطاء والغنى اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر Szanowni Państwo, Panie i Panowie رحمتك يا الثغير أطرح لنا شأننا كلا ولا تتلنا إلى أنفسك وقفة عين ولا أقل من اللي. الله اللهم بجعل آخر وكلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم بجعل من الدنيا لا إله إلا الله لأن لك الحمد لا إله إلا وحدك لا شريك لك ألمان السماوات يا, يا نشهد أنك أنت الله لا إله الا انت الاحد اصمد الذي لم ينت ولم ينت ولم له اكتنا احد الا كانت سنة بعد هذا الدعاء طائده ولا انباب بجودك مقرده ربنا تطبع من معاك انك انت السميع العليم اقول علينا يا مولانا انك انت الدواب الرحيم جبراءات اليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ولا تردنا خائبين يا اجر الاجرين يا من لا يرد ايدينا طفلا صاحبا ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب يا ارحم الراحمين رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسابعين